قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قبلكم لعلكم تتقون أَنَا مِنْكُمْ مَرِيضٌ. وَأَنْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يؤمنون أَيْرَنْ فَضُوَّ Altyazı <Gülüşmeler> M.K. وَأَنِ ٱتَّقُوا۟ مِلَّةَ الله Allah'a ومن... وَلِتُومِنُ لِلدَّارِ تُكَبِّرُ اللَّهُ عَذَابَ مَا هَدَاكُمْ وَدَعًا لَكُمْ وَإِذَا <سؤال> سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِذَا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ إِذَا دَعَانِ فَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَافْتَسُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا الآن باشروا هم وأبتبوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم مَقُولُ الشَّبُحَ تَيَرْتَبَيْنَ كُمُرْخِطُ الْأَفِي يَبُ مِنَ الْخَطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَنِ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ليس البرو تقول الله لعلكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون kumullatatu <S up> <más> inna <im> <NBC> kon حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخر لكم والفتنة أشد من القتل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم وَاتَّقُوا اللَّهَ واتقوا الله الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل أعيدكم إلى تغلقه الشهر الحرام بالشهر الحرام تُطِعُ الله وَتَقُ الله أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ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 我 komú nào